يا مشغل انبالي وانا في غنى عنك لا والله اللحظ ناس على ناس اتعد سياتي وعدد ما حسنك تصدق ان ما بقى عندك حساس يا مشغل انبالي وانا في غنى كلا والله لا حظنا سن علىنا تعد السياسي وعد الدمع حاسن تصدق ان ما بقاع عندك حسان تصدق ان ما بقاع عندك حسان هذا حصل مني وهذا حصل منك والعذره ما بعت الراس من اول لمنك واليوم ما ما لانك تطاوع كل عادل والبلا لانك كل عادل والبلا اسعد خبر عندي لا قف الضعايا تلقالك اجناس ولجالي يا جناس صابر منديلك فدا ضعايع تلقى لك اجناس وفلقالي يجن ناس تلقى لك